ارحب بمستمعين الكرام عبر إ ش ا ر ا ت و إ ش ا ر ة هذا اليوم عن ق ي م ة من القيم ا ل ر ف ي ع ة وعن خلق من ا ل أ خ ل ا ق ا ل ن ب ي ل ة وعن نفس من النفوس ا ل س ا م ي ة وعن أ د ب من ا ل آ د ا ب ا ل س ا م ق إشارات عن إ س ع ا د ا ل آ خ ر ي ن وعنوان حلقتنا بسيط يتكون من ك ل م ة و ا ح د ة ا ل ص د ق ة و ا ل ص د ق ة ز ي ا د ة على الصدق ف أ س ا س ا ل ك ل م ة الصدق و أ ض ي ف ت إ ل ي ه ا التاء ا ل م ر ب و ط ة فصارت ا ل ص د ق ة و ا ل ص د ق ة برهان كما قال صلى الله عليه وسلم برهان على ماذا برهان على ا ل إ ي م ا ن و اليقين ل أ ن المال ملازم ل ل ف ط ر ة و ل أ ن المال جزء من النفس ا ل ب ش ر ي ة وتحبون المال حبا جما لن ت ر ا ل و ا البر حتى تنفقوا مما تحبون فالله جل جلاله يعلم أن ان ل البشر س وأن ا الذين خلقهم يحبون المال ف أ ر ا د أ ن يتعبدهم أ ن يعبدوه ب م ف ا ر ق ة هذا المال ل أ ج ل ه هو و إ ل ا م ف ا ر ق ة المال قد تحصل ب أ س ب ا ب يمكن أ ن تفارق المال ط و ا ع ي ة واختيارا ويمكن أ ن تفارق المال كرها ومضضا ي غ ل ع منك ناس يسلط عليك ا ل ح ك و م ة يسلط عليك ا ل د ك ا ت ر ة بمعنى تمرض ا م ر ا ض ش د ي د ة ولا تستطيع ان تحتفظ بهذا المال فتخرج المال في مقابل ا ل ص ح ة و ا ل ع ا ف ي ة وخرج المال وفارقك بغير رضاك اذا اراد الله عز وجل ان يخرج المال من عبده فانه يخرجه منه ما لقاكم ناس ما ناس اغنياني فلسوا لقاك ناس بددوا اموالهم في حرام غ ن ا و فنانات حتى في م س ا ل ة س ي ئ ة جدا الناس يتعاملون باب المال لا بد ا ط ر خ ه ا في اشارات ناس بجيبوا فنانه ة و ي تقوم تغني تشكر ذ و ل العجزه يقوم يجي شتت لها المال فوق ر ا س ة يكب ولا فوق ر ا س ة مال مربط في لستك يفكر لستك يكب ولا فوق ر ا س ة ده زول مسكين لم يعرف ق ي م ة ونعمه هذا المال الذي أ ع ط ا ه الله إ ي ا ه و أ ن ف ق و ا مما جعلكم مستخلفين فيه ما حقك المال ده المال ده حق الله واتوهم مما لله الذي اتاكم المال حق الله أدات أمانة أمانة ده الله نسوان تخاف الله بيستويش تجي تشتتلي لك حفلة على يشوفك يجربك في تشتريب عبكورة م ن ع م ا ل ه مين انا ك ت س ب ه وفيم ا ن ف ق ه ولعي ا ف ن ا ف كورد من فولين فاكتم شيل ل جامعي ق ولكم م ع ن د ن ا بند ز ي د ر انا ل ستخيلو ب م ا ل د ه حقو ه و ش ا ك د ه ب ي ص ر ف و ا ك د ه ي ق ولكن ديننا س ك و ر انت مالكومالي ا د ي ن ا سالونا اديننا ا ل سالونا اديننا س س ا ل ه م ن ا اكتسبه وفيم ا ن ف ق ه ك د ه بينكم بين ن ف س ك م لوحى السلام و ك ي م ة الله جلال م ا ل د ه و د ي ت و ي ن قال له والله أ د ت ناس ا ل ك و ر ة بخلوه ي يعني ولا كيف بدو صحي يعني ولا غلط دي ح س ن ة ولا س ي ئ ة يعني و ل ل أ س ف الشديد هذا عند المجتمع مرموق والنجم والصحف يتكلم عنه والدنيا يتكلم عنه إ ذ ا قحا ساكت يقول لك قحا يكتب و لك في ا ل ج ر ي د ة يقول لك فلان جات و قحا لكن المال مال الله وربنا ب ش ي ل ه وكتار كانوا أ غ ن ي ا ء وفلسوا ربنا لو داري يشيل المال منك ب ش ي ل ه أ خ ي ر ت ط ل ع بالتي يحسن تلجا عليه أ ج ر لكن في مال ي ش ي ل ه منك وبتلجا ع ل ي ه أ ج ر زول مريض مرض شديد قالت لي سافر ب ر ة وعمل وعمل تخيلوا من أ ع ظ م أ س ب ا ب الشفاء داووا مرضاكم بالصدقه ة دا داووا بالصدقة يعني شنو إذا كنت عيان عند داي مرضاكم اذا عيان عيان ما مريض الرحمة الرب من الرب ر زول يعني داي ي شنو كنت ح تقوم تعمل تعمل تخلي يصدق يصدق شنو ارحموا زول يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء عند زول عيان عليك الله الارض السماء طوالي الله سبب به جرب في في بيصدق بشيء عليك ل ا ي م ل ك ه هو الا الصحة والعافية ل د ك ا ت ر ة بالمناسبه ة اسمع ا م ك د الدكاتره اخواني ويا ابائي ويا امهاتي ويا اخواتي الدكاتر ما يملك الشفاء بيملك الدواء, وفرق الدواء والفرق ف ر ق بين د و و ا ا ء ل ش ا ء و ف بين الدواء والشفاء الدواء لا يحقق الشفاء الشفاء ا ل ن ت ي ج ة ا ل ا خ ي ر ة ان تصير بغير مرض والدواء أ ن تعطى ما يزيل المرض الحقن بدواء بدك لا د ك ت و ر لكن الحقن أ م ك ن ما تنفع بعد ما تقدر حقن ما تقبو كويس ك و ن ه ب بجد كويس د ه ا ل ش ف ا ء ربنا لمن قال ا ل ق ر آ ن ما قال فيه دواء قال وننزل من ا ل ق ر آ ن ما هو شفاء و ر ح م ة شفاء شفاء أ خ ي ر يعني ح ا ج ة أ خ ي ر ة ف عن عسل النحل ق ا ل ش ن و فيه شفاء للناس ما قال فيه دواء البنسلين والتترسايكلين والاموكلان والدربات والمضادات الحيويه ة الحقنة زي والكوروكين م ي ل ا ر و ر والراجمات ت ه د الملاريا دواء ي د تخش الجسم قد تشفي وقد لا تشفي لكن ربنا قال عن عسل النحل فيه شفاء الحبه السوداء صلى الله عليه وسلم قال شفاء من كل داء فقال ابراهيم عليه السلام ق ا ل و َ إ ِ ذ َ ا مردته َِ فهو ََُ يشفين ََِْ ما قال بداويني المداوى سبب لكن ا ل ش ف ا ء النتيجه وبالتالي الصدقه ة مهمه جدا بداوى ا ل داوى مرضاهم بالصدقه بدون ت ب ق سبب ربنا نزل بو الشفاه يا سلام الصدقه عباده عظيمه ا ل ص د ق ة برهان ليه اي زول طلع ماله في سبيل الله برهن على ان الله احب اليه من ماله وبرهن على ان القيم اغلى من ثرواته اشكد ابوكي الصديق جاب ماله كله. عليه الصلاة والسلام قال ما نفعني مال مثل ما كله بكر ابي رسول عليه نفعني نفعني مثل مال وعمر اتى بنصف م ا ل ه في سبيل الله و ع ث م ا ن جهز جيشا ل ع س ر ة ما ضرر ما فعل ع ث م ا ن بعد اليوم الله مرضى عن ع ث م ا ن فاني عن ه را جهز جيشا ل ع س ر ة كله غفر الله لك يا ع ث م ا ن ما ا س ر ر ت وما اعلنت وما هو كائن منك الى ه ي و م ا ل ق ي ا م ة اثبتوا ذلك لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء أ ب و ط ل ح ة قال يا رسول الله إ ن أ ح ب مالي إ ل ي بيرحاء جنينه ج م ي ل ة فيها م ت ر ا تعرفوا ا ل م ت ر ا ا ل ب ر تسقى والنخيل شايل قال لها يا رسول الله اجعلها حيث أ م ر ك الله ا ن ت و ح ر ف ي ن زي ما فينا بينفقوا ل ل ق و ر ة فينا بينفقوا للدين لا حسد إ ل ا فتنتين رجل آ ت ا ه الله مالا فسلطه على ه ل ك ت ه في الحق ع ن د مال أ ن ف ق إ ن ف ا ق كم ا ل مال غروشه كلها في الخير في ناس زي دير والله ورجل آ ت ا ه الله ا ل ح ك م ة فهو يقضي بها آ ن ا ء الليل و أ ط ر ا ف النهار يا سلام الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ل أ س م ا ء شوف أ ص ل ا ق ل ليك ع ا ئ ش ة و أ س م ا ء بنات الصديق رضي الله تعالى عنهن وعن أ ب ي ه ن قال عبد الله بن الزبير ا بن أ س م ا ء رضي الله عنه وخالته ع ا ئ ش ة قال ما ر أ ي ت أ ج و د سخاء من ع ا ئ ش ة و أ س م ا ء أمي ولكن امي ل ف ر ق ب ي ن ه ا عائشة تجمع المال ا تجمع ل ك ث ر وبعد أن تجمعه أن تنفقه كله و أ م ا أ س م ا ء فكانت لا تمسك شيئا ما جاءها أ ن ف ق ت ه فلا ت ج د عندها شيئا أ ب د ا ل أ ن النبي صلى الله عليه و سلم قال ل أ س م ا ء يا أ س م ا ء أ ن ف ق ي هكذا بيميني ج ه ة اليمين ثم يعني قبض يده و ب س ط ه ا ج ه ة الشمال و أ ن ف ق ي هكذا ولا توكي فيوكي الله ع ل ي ك ع ا ر ف م ع ن ى توكي عن ي ش ن و توكي الوكا ء يداك أ و كتا وفوك نفخ الوكام عنا ه ربط ما تربطي بذريتا ا ن يعني ما تقرطي لا توكي فيوكي الله عليك إ ذ ا ق ر ط ي الله بقرط عليك فتحت الله ب ف ت ح عليك ب ب س ا ط ة اللهم أ ع ط ي كل منفق خ ل ف ا وكل ممسك تلفا كل يوم ملك يدعو في ا ل أ ر ض يقول اللهم أ ع ط ي ممسكا تلفا أ ي يزول م س ك أ ت ل ف عليه يتلف عليه والله قروشه في يده بالملايين ما يقدر يتمتع رصيده في البنك قاعد ت ل ق ا مهموم ومغموم وزجان ه ومضضهيق اللهم اعطي كل م و س ك تلفا وكل منفق خلفا وما أ ن ف ق ت م من شيء ف إ ن الله يخلفه وهو خير الرازقين ما شك وهو خير الرازقين وما نقص مال من صدقه ة و ا ل ل يزيد يزيد هذا وبالتالي نحن نحتاج إ ل ى ا ل ص د ق ة ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل م ر ئ يوم ا ل ق ي ا م ة في ظل صدقته شفت صدقت دا؟ دا ينفعك فأطعم صدقت اللي بيدا دا القيامة يبقى يا سلام فأطعم الطعام لك ظل يوم يبقى و أ ب ذ ل و ا الخير و إ ن لم تجدوا شيئا تتصدقون به فتصدقوا ب ا ل ك ل م ة ا ل ط ي ب ة ف إ ن ه ا ص د ق ة ولا تتجهموا بوجوهكم في وجوه الناس المتاع ل أ خ ي ك على دابته ص د ق ة فبالتالي الباب مفتوح و إ ن لم تجد شيئا وكنت معدما ة ت ق اتقوا ل ولو ن ا ر بشق م الماء ر عند ش التمر ش ن أنفق ي ب ل النار ولا تخشى م ل ع ش إشارات إقلالا الصدقة لعلي أعاود موضوع مرة أخرى في أخرى مرة ل أ ت ح د ث لكم عن آ د ا ب ي و أ س ر ا ر ي وحكم هذه ا ل ص د ق ة وما تفعله في نفس المتصدق وفي نفس المتصدق له أسأل الله تعالى يتقبل المولى منا جميعا ويوفقنا ويعيننا إنه نعم المولى ونعم أن النصير